بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهير إذا تجلى وما خلق الذكر ولنثى إن سعيكم لشتى فأما منعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى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 فأنذرتكم نارا تلظ لا يصلى إلا لشق الذي كذب وتول وسيجنب هلتك الذي يؤتي ماله يتزك وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه ولا ولسوف يرضى تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com